فوقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الحادية عشرة من مسائل الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان يتحدث عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها صدق الله العظيم فماذا قال في ذلك يا بني؟ شرح الإمام القرطبي كيف اتصل هذا القول بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها ثم عرض ما قيل في هذا الشأن وانتهى إلى أن أصح الأقوال هو ما رواه البراء من أن الأنصار كانوا إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها فجاء رجل منهم فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية بسم الله ما شاء الله إن حفظك يزداد يا بني ولا أن نستطيع أن نستأنف لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله. شرحنا يا اخواني سبب النزول قوله تعالى وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها وهذا نص في البيوت حقيقة خرجه البخاري ومسلم وأما تلك الأقوال فتأخذ من موضع آخر لا من الآية فتأمله وقد قيل إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن ياتوا البر من وجهه وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلا ليشير به إلى أن نأتي الأمور من اتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه فعلى هذا يصح ما ذكر من الأقوال المسألة الثامنة عشرة في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربه ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب قال ابن خويز منداد إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل فإن كان له نظير في الفرائد والسنن فيجوز أن يكون وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هو أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فاطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربه مما لا اصل له في شريعته وصحح ما كان قربه مما له نظير في الفرائد والسدن والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى وقاتلوا هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن وقوله تعالى فعف عنهم واصفح وقوله وهجرهم هجرا جميلا وقوله لست عليهم بمسيطر وما كان مثله مما نزل بمكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قاله الربيع بن أنس وغيره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة فلما نزل الحديبية بقرب مكة والحديبية اسم بئر فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر فصده المشركون عن البيت وأقام بالحديبية شهرا فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء على أن تخلى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ورجع إلى المدينة فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء وخاف المسلمون غدر الكفار وكره القتال في الحرم وفي الشهر الحرام فنزلت هذه الآية أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها فكان عليه الصلاة والسلام يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزل قوله تعالى فاقتلوا المشركين فنسخت هذه الآية قاله جماعة من العلماء وقال ابن زيد والربيع نسخها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا المشركين كافة صدق الله العظيم فأمر بالقتال للجميع الكفار وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد هي محكمة أي قاتل الذين هم بحاله من يقاتلونكم ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم على ما يأتي بيانهم وقال أبو جعفر النحاس وهذا أصح القولين في السنة والنظر فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان رواه الأئمة وأما النظر فإن فاعل لا يكون في الغالب إلا من اثنين كالمقاتل والمشاكمة والمخاصمة والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم كالرهبان والزمنة والشيوخ والأجراء فلا يقتلون وبهذا يا إخواني أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية أخرجه مالك وغيره وللعلماء فيهم صور ست الأولى النساء إن قاكلن قتلن قال سحنون في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقوله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم صدق الله العظيم وللمرأة آثار عظيمة في القتال منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال وقد يخرجنا ناشرات شعورهن نادبات مثيرات. معيرات بالفرار وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق انفع لسرعه إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال الثانية الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ولأنه لا تكليف عليهم فإن قاتل الصبي قتل الثالثة الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم وهذا إذا انفرضوا عن أهل الكف لقول أبي بكر ليزيد وستجد اقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا ولو ترهبت المرأة فروى أشهب أنها لا تهاج وقال سحنون لا يغير الترهب حكمها قال القاضي أبو بكر بن العربي والصحيح عندي رواية أشهب بأنها داخلة تحت قول أبي بكر فضرهم وما حدثوا أنفسهم له الرابعة الزمنا قال سحنون يقتلون وقال ابن حبيب لا يقتلون والصحيح أن تعتبر أحوالهم فإن كانت فيهم إذاية قتلوا وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة الخامسة الشيوخ قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون وقال جمهور الفقهاء إن كان شيخا كبيرا هرما لا يثيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا مدفعة فانه لا يقتل وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وللشافعي قولان أحدهما مثل قول الجماعة والثاني يقتل هو والراهب والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد ولا مخالف له فثبت أنه اجماع وايضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمراه وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق او عقد الذمة على اداء الجزية الصورة السادسة العسفاء وهم الاجراء والفلاحون فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون وقال الشافعي يقتل الفلاحون والاجراء والشيوخ الكبار الا ان يسلموا او يؤدوا الجزية والاول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رباح بن ربيع الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفة وقال عمر بن الخطاب اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرافا هذا كله في المسألة الأولى وحدها من مسائل هذه الآية يا عم نعم يا عبد الواحد. ومع هذا فإن لي سؤالا أرجو أن تجيبني عليه بعد كل هذا الشرح والتفسير يا عبد الواحد. ليس سؤالا في تفسير الآية يا عم ولكن في معنى كلمة زمنا التي وردت في سياق حديث الإيمان كلمة زمنا هي جمع زمن، وهو المريض مرضا يدوم زمانا طويلا بسبب كبر السن أو مطاولة العلة يقال مرض مزمن وعله مزمنة ويقال أزمن الله فلانا أي ابتلاه بالزمانة. اللهم قنا شر هذه الزمانة وحفظك الله يا عم وأبقاك ذخرا لنا. بارك الله فيك يا ولدي وحفظك لنا ايضا الآن قم إلى شؤونك وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل إذاق القرآن الكريم من القاهرة أبنى أنا طلبت الإعدادية الأزهرية